قالوا هاي حبيب البرحة شلونك ولا لحظة غفت ودعت عيونك قالوا هاي حبيب البرحة شلونك ولا لحظة غفت ودعت عيونك سهرة نقلق حلات انا وخلص اللي اخبر للصباح مغلق التليفون اناك الو ها يا حبيب الفرح شلونك للصباح للصبح مغلق التليفون Eloha, je hebt een beetje een vijfde witte witte witte witte witte witte witte witte witte witte witte witte witte Ik heb er een als is en je geloof je tegen hebt alleen als قلبك تعب حيله muziek شو خارج نطاق الحب المتليل شنو خلص شاحن قلبك تعب حالي طارية الروح وفتهم اني مجروح بطارية الروح وفتهم اني مجروح على هذا المرود اللي في عوانك اللوهاي انت جذاب دهو لعبة الحب لعبة لعبة لعبة ما تتمن عيونك حتى بنظرة عذاب ما تتأمن عيونك حتى Ik heb er Randy Way, je جبرتك على العشرة وياك كان اختيارك شارك للدنيا حيرني طبعك تزعل وتبعك حيرني طبعا تزعل وتبعك تزل معتي